بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وصل مبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إن شاء الله تعالى وحنا قبلنا بين آية اللحات صورة الصف إلى آية السديات صورة الجمعة ترسيجه روح أودم بيد وقت بالشاة قال موسى موسى أكل للقوم الترك يا قوم الترك يا تؤدونني محاد إيد بيسان والحلقه تعلمون اذ اكتيه ان الرسول الله رسول الله اليكم ليسو كاين فلما ازاغوا مركه لخذن حقك لخذن ازاغ الله قلوبهم عن الهدى والله اننا لا يهدي مهنوني القوم الفاسقين ويد عيسى وذكر حسودتك إذ وقت قال ويد ابن مريم اها ان مريم اها يا بني اسرائيل فبني اسرائيل اني الرسول الله رسول إليكم حقي إن الله صادرين، وصدقا حالا أنهم يجي لما بين يديه وحِيقول من التورات يا توراة دوان رواه إنجيل تيسو، ومبشرا أن بالشعرين يوم بالرسول الرسول يأتي منا من بعدي عن قد ضيء اسمه الرسول كا اسمه تيسو أحمد ويه، فلما جاء أمر رسوله عيسى همروا كلهم بالبيانات عجوا عذع قالوا xikuu leen hada kanu suxudun way muubinaa waxna dowlada ma si yarad nabi ilaahi ciisaa inuu mariyama aaba malahayn wa bani isra'il anbiyaadoodii khatiime way nabi ilaahi muhammadna anbiyaadoodii khatiime way markaa uu u yimid reebana isra'ilow horta rasuul allaahna oo ilaahi way weli waxan bishaareey rasuul mag marku ciisa sida u la yimid wa saxid bayna waxa u daahin labka nabiyuu muhammad mag ciisa waa ahmad fi shaarada sanadkii rtii nabiyuu magaciisa badan buulaha anal maahi yana kii tirtirayo kufriga anee leeyu tirtiri wa ana al hashir dadka hoosayda مجمع مجمع أحمد وحوجه رج النبى متشير عليه سلطة والسلام مجمع محمد وحوجه رج شان يتبانفه بركة تاريخ ذي إيوه وحي إيوه ايو اي عن صرنا كان ينوي محمد ليراد ألانة يا النبى يا شان يتبانى نو قريش ويليشوا دي محمد وابحيان فلمنو النبى كان نقضه بركة مجمع محمد وحابحي أوجي عبد مطالب بابحي أول قلي محمود نوال إلى النبي يا محمد هذه اللغة أهان لأحيي أحمد يا محمد أحمد وإسم مفعول محمد كي أمان تبدنا وإسم شرف تبدنا أحمد نوال كي أغمها تبدنا وإسم أفعال وتفضيله نوال محمد وحال الوالدية قرما ما عاقوا أدونك صغالي وحوية دعاء أبي إبراهيم وبشارة عيسى والرؤية أمي huye diba waxay aragtay yadoo noor intu ka baxay adduunka oo dhan wada gaaray oo meelaha soo dhan wada gaaray markaaso magacay soo galaybu du'adi nabi ibrahim xawayi kan bintu intu ka kutubi نبي الله محمد صفاته يسيدون القنطن وحتى أمه يسيدون صفاته ويذوقت حسبا الذي قال أجل عساء عيسى إنا مريماتها يا إسرائيل يا إني أنقل رسول الله رسول الله أهلا سؤاله إليكم حقنا الله سؤاله مصدقا حالا رومين لما بين يدو وحيقه الرأيه من التوراة ويسر رومين ينبضه ومباشر حالا بشارين بالرسول رسول يأتي إيمانا من بعدي أنا قلت ضبطي إيماني اسمه الرسول كه معييس واحمد وين الله عيسى خاتم الأنبياء بن إسرائيل بوها نقول الله محمد عليه سلامة وسلامة خاتم الأنبياء بوها فلما جاءهم عيسى مر في أولياء مثريب إسرائيل بالبيانات حجوي كاعض قالوا حيل إن هذا كان سحرهم سحر وين مبينون واحد ومن أضلهم مر ومن أحد كي با أضلهم كذل مبطن من من أحد افترى على الله ألا الكذب بين وحي وألا وحي ولي وحي ذي وهو السجن يدعى الله قرنا واقع إلى الإسلام ورسلامك أكالب على لي, لي دي دي دي والله لي لا يهدي مهانون يه القوم قوم أضالمين أضالمين قفكم مركو الظلم قد ضرته يريدون وحي دونه ينقله ليت فؤءنا نور الله ألا نورك سوى إسلامك بأفواههم أفقه وذكر بختياه والدعاء وحلو يقان. والله قال أنا نوره نور كيسو تام يالي. وإسلام ما دوي تام القنوب إيش إلا تبين يجاري ولو كان هالكافر قال الله الله سبحانه وتعالى وحوليها أحد ككذل من بدن. قفك الله كبين أبور سواك إسلامي مدينة اللجو يالي. الله كبين أبور سواحوليها أنا الله راليها وحسيت جيء مثير وحسش شبيه. السلام كبان اللوجي يعني وركالي ورحقه وركالي اثنو الدينين ورنا في الله سبحانه وتعالى حكم أهان قف ظالمه اسقوا بعد الكذور ما هنوننا يقل قفكم ركوا قلبجيه سفنيه وحق دوني هاي الهي دايد وكسوه هدين وحدوني يلركوا كوا نورك الله إسلام كنبي الله محمد لوجي به نورك الله إنا الدمعيان أفكو ذكوا الدمعيان الدعائديان با وحول با وأحبها كذا نين دعاء والله قال أنا نوره نور كيسو تاميلي متم نوره نوالقية والله متم نوره نور كعيسلان مذا وتميلي وماشى للنبي وقالي ولو كره الكافرون قال ده هو الذي الله هو يرسل الريفسول ورسول كيسان محمدا بالهداه نو الله دري الحق الدين diinka muhammad la deere inuu ka qaalib yahay ala diini diin oo kulli asha ku jirta wajinsiya ayu diino deen uu ka qaalib yahay wadna saxo walo kare hal mushrikoon mushrikoontaaba nacaan allah subhanahu wa ta'ala wuxuu leeyahay alle u u wa هديه النبي يقول <تصفيق> إنه إن جن هنا يين دين هو أله الذي الله هو يرسل الدليل رسوله ورسولك سبيله ده الله الدليل والدين الحق دين دب الله الدليل الله ودر كان نبي محمد إنه دين أرضنا كله دمانته ولو كرهال من سرقونه بأقرب أيضا هسه كده قنط نعوي تام يو تام نغني نعوي وطام يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا قل المؤمنين تأهدي هالأدلة إذن تصح على تجارة جناعسي تنجيكم إذن كن مدجلي من عذاب العذاب أليم وأكلها واتج جناعسي تؤمنون هرطة واحد رمينا إسان بالله الله رمينا إسان والرسولي رسول كي سنوات رمينا وتجاهدون وادن الجهاد إسان في الدبيل الله ألا ارتباط جهاد إسان بأموالكم حولهنا تكون جهاد إسان وأفسكم نفتون نفيا مالبا واثور إسان ذلكم تجارد إيمان كي يجهاد يا خير لكم إذن خير بدن جهاد الآن إن كنتم تعلمون هذا وحقته يغفر لكم إن فعلتم ذلك ويمرك حدا سدا يشان يغفر لكم ويذين دافع الله ذنوبكم ذنبيالكينا ويدخلكم ويذين جلن جنات جنو تجري من تحتها من تحت اشجارها وقصورها دارهده يغيدهودو هوسوده الانها واديال سدا برقانيه ايوم ساكنه غريو يذين جلن طيبه وناكسن ونظيف وخره لعينتي جوقته غريها جنات عدن جنات النجاد دخدوده وذالك وروحاسي دن بيقول لا جن جنلو غييو الفوز اللي بان وي العظيم اوه الله سبحانه وتعالى ساسو ان هو لينو غباقيا و هو قال ان هي او نبييسه انو مؤمنين تيي جنعسي عذاب ايدن كنبت غلي ما يدين شيغام ايدن تصاها الله بترومينيسار رسول الله ترومينيسار وا دغالميسه نفيا مال wanawah khair badan ina idan sida yeli sidana na idan ka khair baddan, markaat inta yeshana, all dunub tuwa idan ka dafi, jenoiyin aqibu idin galin, yaguriya wa naksan or nadifa, yuallidin galine, sughanu ta, walina baqisama, marka mantad jihad mechogi, laa da kalu bin kud jihad komanta afumu taginya, ina inuddat ka afku ujad awano, orhumanta kenna yinu, or sida so khaliyal, afmu yeh jihad ki gaanta ha, mantamahinu. يا أيها الذين آمنوا دخلوا ممننتهم هل أدل لكم إذن على تجارة جناعث تنجيكم إذن كنا مدجلا من عذاب عديب عليم من مولى من حنوشية تؤمنون بالله الله ربنا الرسول كي رسول كيسار وتجاهدون في سبيل الله ألا تدرتم عدوان جعله ميسان بأموالكم حوله أن الله وافوسكم نفتي, نفتي ذالكم سداس خير ولكم إيدين خير بذا إن هذا يشان إن كنتم تعلمون حداد تبوتها إن آمنتهم وفعلتم ذلك هذا هذا يشان يغفر لكم وإدين دافع الله ذنوبكم ذبيالكين ويدخلكم الله وحيدين قلنا جنات الجنة تجري أي من تحتها من تحت أشجارها وقصورها داره ذي جده ذهوس أهل يوم ساكن الجريء طيبت هوناكسن وادوا فيعن سوف في جنات عدن جنات النعاديكو خيال ولذلك سداسنا الفوز اللي بانوه العظيم هو وي. ولكم اخرى ولكم محايدين سكنات اخرى مختلفه هي نشر من الله لكات مركات غالده دغالميسان الله يدي قرقاري يو فتو فرصه wa bashiroo المؤمنين mu'miniina inta soo dooba mu'miniina soo loogu bishaareen allah wuxuu leeyahay marka tijaarada la timaan dambigiina la daafin tukal ofi aan walidiin balan qaadi oo gaalada marka isu timaan ina idinku gargaarkay leeyaan oo adka atkaan isfadh fadh qadiib waxa weeyahay لقوم الشهداء العرب مش شهداء لأنهم نبيكم مش شهداء إيه سام كده ميسى وحاولوا دينتم بعد العرب كده ماعندي سود جوده هاد بملول بأدوك يو كده عين وأخرى ولاكم هي تحس الناس القرجال ويوم من الله الحجسكات مركات جالس تعلم ميسى يو فتح فرش وبشروا بشارة المؤمنين مؤمنين تأو بشارة يا أيها الذين آمنوا مؤمنين تكونوا هذا أنصار الله هو اللي أُجر جال الدين فيه كما قال سيدو إير عيسى بن مريم عيسى بن مريم لِلحواريين حرتيسي من أنصاري يا أي جرجاري الدعوة إلى الله أنذكر أقولي قال الحواريون وحيدهن نحن أنو أنصار الله اللي كوي جرجاري فأمرت ويفهمي ضائفه قيب ومن بني اسرائيل وكفرت ويغالودي ضائفه قلو يغن ويغالوبن فايدنا وان حوجيني الذين يؤمنون مؤمنون على عدوهم بان حوجيني فأصبحوا هؤلاء الظاهرين كوا غالب حوجن دنب واخا ويي ماركا هرمؤمنينتي ولا لاي حوجن دنب واخا ويي محمد صلي بحديسه حوجينه الله وحده ليهي وار انصار او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 waa wada lo qaadi arooti baa u yimaade nin ka meshii joogay nabiciisa way markaas daldaleen nin iyaga kamida ayaa u galay markii hore nin iyaga kamida u galay war ninkeenii u galay xaq uu aalay wa hadduu kan u wax markaas way shakisnaayeen markaba markaas saddex qolay noqdeen qol waxay ilaaha iyo ina la samada iska نا سوريتنا وحي الله دين ان اله يبو احايو وحاوي يسرا ابي بو اده قل يا نحين الثالث الثلاثه الأب والابن والروح القدس بينهن صدق قول المسلمين بين بي القداس كوي مسلمين تااهيد يا دغال يدي ما قالي كرينه يا لله ييغين الله سبحانه وتعالى سيده شيغين يا أيها الذين امنوا كوي المؤمنين تااهيو كونوا هذا انصار الله الله كوي اوغغارايي نقضه ودينتي سي رسول كيسه اوغغارايي كما قال عيسى بن مريم عيسى بن مريم السيد ويجد للحواريين أن يكون هناك حواريين تسافرها من كيب أنصاري يقول دعوة إلى الله دعوة الله يقول قال الحواريون وحين نحن أنه أنصار الله ويقول أنه قراره وقال كوريا إلى مركة نبي الله عيسى فآمن دوائف ما يسا دائفة قلؤ من بني إسرائيل وكفر الدائفة قلوك لنا way ka gaalawday qoliyaha gaalaway saddex qolay noqdeen yuqubiydo ilaahi buu hayu inaga tagaybayda nasturiyaduna in ilaahi buu hayu inaga tagaybayda kuwa kalena waxa yiraahdeen wa thalithu thalatha fa aidna wa antakainay alladheena ku aamannu mu'minuun وصور الصورة دي لبيت لحدنات ترتيبت القرآن الكريم فيها آية هذه نواقب مدنية هذا الكمة شو بسم الله الرحمن الرحيم يصبحوا الله وحنا ما في السماوات السماء ذا وحى وما في الأرض الأرض ذا وحى الملك ومتصارف كأوضح وبأي سؤلها القدس الطاهرة العزيز غالبها الحكيم أمام كنا أما فلتنا يمد بين سو مرى هو الله الذي قال له ويبقى في <تصفيق> الأميين كيو مقرى يا سها رسولا رسول امهم ايا كمدا رسول خاصه يتلو خذ الاغري عليهم تشود اياتي اياته كذ الاغري ويذكيهم دين تسو غلينه ظاهر ويعلمهم وبر الكتاب كتابك لا سو والحال إن كانوا وحي أهل من قبلهم لفي ضلالين بعد مبين نوعه آخرين كوكالة أميجين تعلميهن آخرين كوكالة أو منهم ممنين ثكماذا قاسوا اللهم يلحقو بهم أنكون نبي قال شو قال سو هليلن وشو قالن وهو ألا نالعزيزك غالبوي ألحقي مفلسا الله وحوليه أميجين أمي وين وحاله إذا أمين نبي دوا وحنا قارئ وحنا ما أغري نبي عمرك يسجى أمام waxay ka muujisay daday oo ahayd oo niman waxna qori aqoon waxna aqoonin waxna aqriya aqoonin oo kitabkan la yimid dadiga aman bay ku tahay nin arabta ama quraasho hoqoraal bartay waxa uu reeyey abu sufyaan aabihi abu sufyaan u diray u miyinti rasuulka mid oo yaqaanin dhalashadiis oo kitabka ku oo وإن كانوا هبا أحادا من قبلهم لفيض دلالة مبين قوة خلنا قوة سمجين تكملين قوة خلنا ندويها والله ده لكن هذا الباكه إيمانه كتاب كده قوان تنبه ميوب بره النبي ها هو بره دخو إسوع بره باب بره إسوع جاني النبي قال له ويدو واحد للكوا سوا كوه سلمان الفارسي ألاش يقول هذا هدي علمك أر كل جيهم قلنا الفارسيين تيه ويمشي هالسيوتو إلى هني فهارس إيران كليا ما واردلكم خراسان العلماء دي سلام كسر وضبح هذي خراسان نولك إللي إيراني أفغانستاني علماء دي سلام كميمشي كده هو قال الذي هو إلى في الأميين الأميين منهم يطلوا كده الأغري عليهم تشهد آيات آياته ويزكيهم ظهري ودين تسوقين لأن مركوك روح مو من نقله ويعلّمهم حبارة الكتاب كتاب كباري والحكمة حكمة نوو باري وين كانوا هذا من قبله لفيض بعض مبينه عادي وآخرين كوكه لنا علم كباري أي كتاب مرك إستبطال سوبري ما يدك يكذب أو من يكمله إعراب ساس أو جفيعان كوا سلاما يلحقون السوهل اللي بهم كون هري نبي قال قد حدري السوهل إلي وهو العزيز كغالب أوي الحكيم وفرسان ذلك الرسول دردادي يا هذا فضل الله الا فضل يسوي يتيه هي وسيمى وقفو دون نبي الله محمد بن رسول والله اللهنا ذو الفضل فضلك وصاحبه العظيم ذلك النبي قال الله دراي وافضل رسولي مد وافضل نبي النمد وافضل الا قفكم دون محمد جيسي وانا خاتم النبيين النبي محمد خلقي قدن با بركما إيش هذا الكوتشي لو حويه؟ أميجين ترى رسولك الله دري باله. بالكلا إنه حي شجعنا بقولنا عام وين؟ بركت أنا وحبي يا لي ميس. ذلك الرسول كله دري. فضل الله ألفه دي الله والله قال فضل أحد كاساحب وي العذيم وي مثل الذين كويست فضود وحوي حمروا لدل صارى التوراته او كعمل ثم لم يحملوها ان حمبارن وسيد اهيد انو حمبارن كمثال الحمار الدمره كلو وي يحملو حمبارسن كتب وكتب حمبارسن سيدا دمره كتبته انه او نفعيني وخا كيالن انه ورغهين يا يغونا توريدهي كو ضقم لا يري يا دبموي انه ديف كقبن معنى هذا إنه ما فهم السنة، ويسيدسين يان، دمير بهلمي ذي، دمير حمبار كلا الراري واحد يبا، كتب لقوله الواحد يبا هاد مي كفاي ذي، يجون الثورات الله ساري، دم بيوم بيسوكر ذي، هذين قبعة القوم الذين قلدي كذبوا بيني، بايات الله الآية ذي والله ألا لا يهدي مهنوه، القوم قوم أضالمين أضالمين، والذي يهوداه يدوحلهم مثاليه. Tauret, kadet, lili, oku, amalfala, o' maaniheidä, femme, lili. Kumma, ajina, amalfala, duxana, wai kasaaran, tawallon, ekabbi, diidä, da' idide, kumma, da' meri, kotublogurra, da meri, kotublogurra, miuko, femme, se, ja wahla, olaisumba, Ola del-lugummisali, edda mer, ubbali, ja kallike, ka ugu tene, ugu ja ubbali, ja كتب إسرائيل كتاب كتورادها وحربها الأقوم الله بيس وحاح مثال القوم قلاس الفضض ومثال كود حن دمير الذين كوي كذوب الله إلا أيديه والله ألا ليهدي مهني القوم قوم أضالمين أضالمين هذين نقول السلاوب بيننا هذين الكتاب كأنكوا عمل فلوي أن أمني وين ودمير كتب كرر تائه قل وحاتري أيها الذين كوي هادو يهدوبو إن ان زعمتو هدا شي أنكم انكم ايدنكو اولياء لله من دوننا سدتك كل خير كي فتمنو الموت غير تمنيه ان كنتو هداتي صادقينا و يا محمد ميك حقايي كو تاغان ميك حق كو تاغن ولا يتمنونه ما تمنيه ابدا ولي واحد ما شيء سببتي قدمت يديكم عمود هور رشم بك ja keri me te mennien, ja lahu allana, alimmu ja ugi ja bida alimina, aido, haitilmamme, jima juhud tihin, ja datka atkassar reissan, ja tihin, الله هو حليه قل وحاتري يا أيها الذين كوي هدئه ذبيه إن زعمتم هداة شجر يسال أناكم يدنك أولياء أولياء لله إن ذوتيهن من دون الناس داتك غيرك وضد كسر ريسان فتمنى والمتجري تمنية أو وحاتري هذا أنا جيب محمد متك قلا عن إله دلناه عر من كنت بزاد غير هداة شجر يسال ذو ولا يتمنونه ونه متمنية ولقد بسبب ما شيء سمت قدمت أيديم كاملا ضربنا دمك كهر والله الله عليم وقعها بالظالمين الظالمين تقول سورة البقرة ولم يتمنوا به أحد ولم يتمنوا به أحد قل وحاطره. إن الموت غيردة الذي موتك تفرون منه أتكارا نيسان فإنهم ملاقيكم كذلك لكم المؤذين إموهي ثم تردون وحال لإذين علن أو محكمة ديسة لإذين كان إلى عالمي الغيب والشهادة وحامقا إيا وحاة الله أعوه فينبئكم وحيدا كوهرمي بما شيء كنت dayda taamulana kuma amul fala waxa lagu yiri yahoodi geerida na diidan tihiin ee ka qararinaysan ila weelowaki diimad meel ka sabagal wuxuu nabi ku miisaaliyay dawaco dhulka deen ka qabta dhulka deen ka qabta قولوا عاتر إن الموت جاري الذي موت كتفرن منه أتقع رأيسان فإن موتكم لغقيكم كي إذن لكم إذين إمامين ثم تردون وحليدين على المحكمة دي سل إذنكين إلى عالم الغيب إلى الله الله حق عالم الغيب والسعادة وحبني آدم ككما قني يوم أم غضب أك فينبئكم وحليدين كورامي بما شيء كنتوا مع ذهن تعملكم مع صد المحكمة دي دم بيجي ني وح أهداد خيرالله هذا يالي تسوى ظهرني الله سبحانه